Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Fursah Nastamiru Al-Muhadarah Al-Muhadarah Kitab Sahih Al-Bukhari Al-Ladzi saya sirkuhu Fadilatul Sahih Musa'id Bashir Ali InsyaAllah Wal'an na btadi Bikra'ati Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fursah Nuti Lahi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر لنور محدثاتها وكل محلسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله جل وعلا كبير المتعال الجلال والإكرام أن يمن علينا وأن يهدينا وأن يصلح بالنا وأن يفرد كربنا وأن يقضي لنا كل حاجة وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وأن يجعلنا من هذه السنة المحمدية حتى الممات حتى نلقى الله ورسوله غيرين ولا مبدلين، ولا شك أن السنة يحتاج إليها الناس جميعا لأنها هي عافية أرواحهم هذه وشفاء لما في صدورهم ولأنها مبينة لما جاء في كتاب ربنا جل وعلا فهي الموضحة لهذا الكتاب والرافعة لكل خلاف فأن الله أمرنا بأن نقتدي وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتقدم القرآن وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك هي عافية من كل ضلالة ومن كل كفر ومن كل إلحاد ومن كل زير ومن كل مروق ومن كل بدعة صغرت أو كبرت فلذلك فنحرص نحرص على هذه اللسنة حرصا تاما حتى يبلغنا الله سبحانه وتعالى المأمول المقصود المطلوب ونبدأ بعون الله مع الترض على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم ربنا سبحانه وتعالى ولا شك هم أهل لهذا الرضوان ورحم الله من جاء بعدهم من التابعين ثم أهمة الحديث الأخيار الصالحين والفقهاء فأمثال هؤلاء مالك الشافعي وأحمد وشعباو وسفيان وسفيان والأوزاعي وابن المبارك وابن مهدي الأمة المرضية و شيخنا هذا البخاري واحد من هؤلاء الجيل والرعيل الفاضل الصالح الذين رفعوا لواء الإسلام ولواء السنة ولا شك أنه كل النفوس تصبو وتتجه إلى كتابه هذا لأنه فيه السنة الصافية الصحيحة السليمة وفيه هذا التبويب اللطيف الجميل التبويب الفقهي الذي يجمع معاني هذه النصوص في هذا الباب أو الأبواب المجموعة في داخل كل كتاب أين كان هذا الكتاب كتاب كسوف أو كتاب صلاة أو كتاب حج أو كتاب صيام أو كتاب جهاد أو كتاب مغازي أو كتاب تفسير أو كتاب فضائل القرآن أو كتاب نكاح أو كتاب طلاق أو كتاب استدان أو كتاب أشربة أو كتاب أطعمة أو خلاصة هذه الكتب التي صنفها. كتاب توحيد يجعل هذه الأبواب والكتب التي صنفها الإمام البخير رحمه الله فيختمها بكتاب التوحيد لأنه هو المقصود المقصود من هذه العبادة والمقصود من هذه المعرفة والمقصود من هذه الأحكام والمقصود من هذه هذا الفقه والفقهيات والمقصود من هذه التراجم والمقصود من هذا الجهاد الكبير والمغازي ومعرفة الأحكام والرحلة لطلب هذا الحديث المقصود في نهاية المطاف أن يموت الإنسان على هذا التوحيد هذا هو المقصود ولذلك ختم كتابه بكتاب التوحيد آخر كتاب في جامعه الصحيح وآخر حديث وباب في كتابه ونضع الموازين القصة ليوم القيامة هذا آخر شيء يلقاه الإنسان في حياته الطويلة هذه منذ أن وضع في بطن أمه كما يمر علينا هذا كتاب القدر كتاب القدر أو كتاب بدأ الخلق كيف بدأ؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ونشأة الإنسان في كتاب بدأ الخلق ويبتدئه بخلق آدم عليه السلام باعتبار البشرية هي سلالة هذا آدم عليه السلام ثم يأتي كتاب القدر القدر لأن الإنسان يوضع في بطن أمه وكتبه عليه كل شيء وكما يقول ابن مسعود السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه فلذلك هذا كتاب عجيب كتاب عجيب يختم بهذا الباب ونضع الموازين القصة ليوم القيامة هكذا انتهى كل شيء انتهت الدنيا وانتهت حياة القبر والبرزخ وقام الناس لرب العالمين ووضع الصراط وجاز من جاز ووقع من وقع وتخردل من تخردل ثم وضع الميزان فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير وختمه بهذا الحديث آخر حديث في صحيح كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان قبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده كان هذا آخر شيء في كتاب البخاري أسو الله أن يختم لنا وإياكم هذا الكتاب ويختم لنا بهذه الخاتمة عند وفاتنا عندما نلقى الله سبحانه وتعالى وبالله نبدأ ونستعين بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم قال الإمام البخاري في ساله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوة باب سنات في الكسوف في سمس قال حدثنا أمرو بن عوف قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد عن أنس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّىٰ يَخْسَفَ بِمَا بِكُم قال حدثنا سيحاب ابن عباد قال حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولَكِنَّهُم آياتٌ من آيات الله فاذا را فإذا رايتمهما فقوموا فصلوا قال حدثنا اسبال قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ولكنه ما ayatan min ayati Allahi fa idaa ra'aitumuhuma fa sallu qala haddatha Abdullah ibn Muhammad qala haddatha Hasim ibn Al-Qasim qala haddatha Saiban Abu Muawiyah an Ziyad ibn Ilaqah an Al-Mughirah so ibn Subah ibn Subah qala kasafat ash ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama Ibrahim fa nas kasyafati syams li maut ibrahim fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal la yankasifani li mauti hadin wala li hayati wala li hayatih fa idaa raaitum fa fasallu wa da'u Allah al kusuf وإذا كسفت الشمس وذهب ضوءها معنى ذلك هذا هذه علامة علامة وآية يقيف الله بها العباد لا كما يقول علماء الطبيعة الآن أن الكسوف وخصوف القمر إنما هي مسائل طبيعية ونواميس كونية يعني لا علاقة لها بالتخويف ولذلك كثير من المسلمين لا يخافونها من هذا الكسوف لأنه في نظرهم أمر طبيعي وأمر يجري في مجريات الكون أو الكواكب باعتبار أن هذا حسب الدوران ولما دار القمر أو دارت الشمس. والتغد في دورتهما فحصل يعني ضوء القمر يعني غطة ضوء الشمس أو ضوء الشمس غطة ضوء القمر فحصل هذا الكسوف هكذا يقول يعني علماء هيئة علماء فلك لكن سمعتم الآن وحديث الكسوف حديث متواتر. هذي سمة تواتر إذا نظرتم إليه الآن في هذا الباب أو نظرتم إلى هذا الباب قبل أن يدخل في داخلها الأبواب الأخرى أبو بكر أبو مسعود الأنصاري ابن عمر المغيرة بن شوابة أربعة في باب واحد في باب واحد في جامع واحد في كتاب واحد وصحيح البخاري أين بقية الكتب والمصنفات والأطراف والأجزاء والفوائد أين هذه؟ كتب الحديث كثيرة جدا كثيرة ومعلومة مع كثرتها معلومة لأهلها فلذلك هذا الكثوب يرويه في هذا الباب أربع صحابة والأربع لو نظرتم إليه لابد لكم أن تعرفوا يعني كيبية معرفة الحديث يعني الذي يروي جماعة عن جماعة فشيخ البخارب الحديث الأول عمر بن عوب وفي الثاني شهاب بن عباد وفي الثالث أسبق بن الفرج وفي الرابع عبد الله بن محمد المسندي الدعفي أولا أربعة قابلوا أربعة في الثاني خالد بن عبد الله الطحان إبراهيم بن حميد عبد الله بن وهب المصري هاشم بن القاسم أربعة يونس عمر ابن الحارس المصري شيبان أبو معاوية يونس وإبراهيم وعم وشيبان وهكذا وهكذا يعني يعرف الإنسان أبوات وعبد الرحمن بن القاسم وإسماعيل وهكذا هكذا وابو معاوية. ثم زياد بن علاقه والحسر البصري. وقيس بن ابي حازم. و... والقاسم. هكذا هكذا يعرف الحديث ومخارجه. ورواته. حتى لا يتي احد يقول له هذا ولا حديث واحد. ومخرجه واحد. هذا مخرجه واحد? هذا مخارجه كجيرة ولو نظرنا اليهم ربما انهم لم يكونوا من بلد واحد ربما فازبغ بن الفرج وابن واب وعمر بن الحارث من اهل مصر وعبد احمار ابن القاسم وابيه من اهل المدينة وابن عمر الحزن البصري ويونس وخالد وعمر بن عون من أهل البصرة وحديث سيهاب من عباد وإبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن غيس بن أبي حالب كوفيون من القوفة من القوفة ولذلك الحديث يعني حديث بلدان ليس حديث بلد واحد حتى يأتي مجرم أو فاسق أو فاجر أو لئيم يحب يحب اللؤم والمقالطة والمقابرة يقول ربما أنهم اجتمع على هذا البلد لكنهم من بلاد من بلاد شتى فالحديث الذي آخراً يعني متفرقون متفرقون اذا حديث الكسوف متواتر حديث الكسوف متواتر وفيه تخويف لا يعني أن الكسوف لو مات ملك أو مات عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده آية هذه آية وهذه آية وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكشوف وكان خارج يعني في أطراف المدينة ولما رأى الكشوف جاء في قاية العجلة كما سمعتم الآن ودخل حجرة عائشة حتى الثوب الذي رجاءه يجره لا لا يستطيع أن يضعه على عاتقه من كدة الخوف والوجل ولو علم الناس يعني ما هذا الثوب الذي يجره حتى نسي ثوبه صلى الله عليه وسلم وآخذ الثوب عائشة المرأة كما جاء في صحيح مسلم وقالت عائشة لأحدى وعطده ثوبا وقال صلى الله عليه ثوبه هذا ثوبه وهذا ثوب المرأة أخذ ثوب المرأة لو رأى الناس الإنسان يأخذ ثوب المرأة لضحكوا عليه وقالوا أنه مجنون عليهسا كذلك هذا هو الذي لكنه من شدة الهول والخوف وخاف الناس جميعا هذا هو الذي يولد التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى مراعاة الأحكام الشرعية أي أن كانت هذه الأحكام الشرعية سواء كانت ربما كانت تتعلق بالكو بالكونيات مثل هذا لكن يترتب عليه هذه الصلاة الذي لم يصلي مثلها قط كما قالت عائشة ما رأيته صلاة مثل هذه الصلاة سبحان الله يقرأ بالبغرة ويركع مثل البغرة ويرفع ويقرأ من جديد مثل آل عمران ويركع مثلها ويطف مثلها ويسجد مثل ذلك ويقوم للركعة الثانية فيقرأ النساء أو نحو النساء ويركع كذلك نحو النساء يسبح ويهلل ويكبر ويحظم الله جل وعلا ويرفع مرة ثانية ويقرأ نحوا من صورة المائدة ويركع مرة أخرى فيسبح ويهلل ويكبر ويحظم ويجلل ربنا سبحانه وتعالى مثل المائدة او دعويا ويرفع مثل ذلك ويزد مثل ذلك ولما انتهى انجلت الشمس خطب الناس كما يأتي في حديث اسماع حتى انه رأى الجنة ورأى النار ورأى الناس يفتنون في قبورهم نعم Bap as-sadaqah fil kusuf Kala haddasan Abdullah ibn Maslamah An Malik, An Hisam Ibn Urwah, An Abihi, An Aishyata An Naha Qalat Khosafat Isamsu Fi Ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fasala Rasulullah Bin Nasi faqama Faatala Al-Qiyam Thumma Raka'a faatala Al-Ruku Thumma Qama faatala Al-Qiyam Wahua Duna Al-Qiyam Suma raka'a fa'ataul al-ruku' Wa huwa dhuna al-ruku'i al-awwal Suma sajada fa'ataul al-sujud Suma fa'ala fi raka'ati saniyati misla, misla ma fa'ala fi al-ula Suma nusarafa wa, wa qad injalati samsu Faqatab al-nasa Fa'hamidallah wa'asna alaihi Suma qala Inna al-shamsa wal Ayatani min ayatillahi la yanxasifa ni li mauti ahadin wa la li hayatih aytum danika fad wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku thumma qala ya ummata muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min allahi aghyaru min allahi ayaz niya abduhu aw tazniya amatuhu ya ummata muhammad Lau ta'lamuna ma a'lamu لا ضحقتم قليلا ولا ولا بكيتم كثيرا وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حتى بإسناد جديد عبد الله بن مسلم القعنبي مالك بن أنس هشام بن عروة أبوه عروة بن زبير عائشة زد هذا على الرواة الذين سبقوا فعائشة خامس لهؤلاء وهذا كل واحد خامس لهؤلاء النفر الأجلاء رواد السنة وهذا الحديث يعني فيه بيان إطالة الصلاة كما ذكرت لكم آرفا وفيه فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا صلاة وصدقة وتكبير وتهليل وتعظيم لربنا سبحانه وتعالى ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال يا أمة محمد يا من تنتسبون إلى محمد صلى الله عليه والله ما من أحد أغير من الله ما من أحد أغير من الله الغيرة أنت الآن لا ترضى أن يكون أحد من الناس أن يشوي عليك حياتك، عليك حياتك، لا ترضى أن يدخل أحد في دارك وهو ليس من محارم هذه المرأة، ولو كان أخوك هل يزق ذلك أنتم مسلمون وأرض الله أن تكونوا من آل الاستقامة. وأهل الصلاة وأنكم تقفون عند حد الله الذي حده لا ترضون أن يدخل الأخ أخ الزوج على الزوجة باعتبار أن هذه الزوجة ليست من محارنه فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هم أهلا الله الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت كما جاء في البخاري ومسلم الحمو الموت يعني هذا الحمو يعني نحمى الزوجة يعني أهل يعني أقرباء الزوج أخو الزوج ابن أخي الزوج ابن عم الزوج من أهل الزوج هل له أن يدخل على المرأة لو أنه دخل وأنت وجدته ماذا تتغير من أولك إلى آخرك وتغضب أليس كذلك؟ تغضبون، تغضبون، ما دام عندكم دين وأخلاق، فالله أغيره، أغير منك، أغير منك أنت العبد، الله سبحانه وتعالى. كما يبين النص الآخر ما هي غيرة الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما جاء في صحيحين ولذلك هل هي الغيرة والله يغار غيرة تليق بجلاله ليست مؤولة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يغار أو قال لما سعد وذكروا أن لو أن الرجل وجد رجلا على انرأته ينتظر حتى يأتي بأربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لا والله علوته بهذا السيف غير مصلح ليس هكذا هكذا بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم وارى سيدكم هذا صبت الغير وانا اغير منه والله اغير منا ولذلك حرم الفواحج ما ظهر منها وما بطل هذه الغيرة غيرة الله أن يادي الرجل ما حرم الله عليه ولذلك يغضب عليه وتحصل له غيرة كما تحصل لك غيرة لكن غيرة الله مناسبة لجلاله ولعظمته ليست تشبه غيرة المخلوقين لأن من الغيرة في بعض المرات لو أصابت الإنسان الغيرة ربما انتبغت أوداده وربما مات من هذه الغيرة أليس كذلك؟ نعم بلى فلذلك حرم الفواحجة ما ظهر منها وما بطن وهذه الغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجني عبده يا الله سبحانه وتعالى يغار أن يذني عبده أو تذني أمته العبد ليس العبد هو المملوك العبد الأحرار الأحرار أليس هم عبد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آذي الرحمن عبده أليس كلهم عبيد لله؟ الكل عبيد لله سبحانه وتعالى فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم رأى الجنة ورأى النار وأوحي إليه من القرآن ما أوحيه وأوحي له من الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار والأمم السابقة ورأى من آيات ربه الكبرى ورأى أشياء وأشياء تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ما كنتم تضحكون إلا القليل في حدود الضرورة لكن في الظالم يكون عليه الظالم هذا الغضب الحزن شيء من الكآبة لأنه لا يدري من مصير المصير المصيرنا ندري ما مصيرنا هل نعلم أن مصيرنا الجنة أو النار كما يقول أحد السلف قالوا له لما لا تطحك قال والله لا أدري يعني متى أطحك إذا علمته ان مصيري الى الجنة اضحكت دخلتني لا اعلم انا من اهل النار ام من اهل الجنة فكثير من السلف واصحاب الحديث كانوا لا يضحكون او لا يكثرون الضحك وهذا الامام احمد رحمه الله كما يذكر في ترجمته وكان يجرس عند شيخه يزيد بن هارون ويزيد بن هارون هذا رجل عجيب جدا حتى العباسيين أرادوا أن يظهروا فتنة القرآن لكن لما كان يزيد بن هارون حيا ما أظهر هذه الفتنة خوف من هذا الرجل لأنه يؤلب ويحرك مشاعر الناس جميعا ما أظهروها إلا بعدما مات وكان يزيد بن هارون لا أحد يتنحنح في مجلسه إجلال الله وكان يزيد مهارون يمزح مع واحد من الناس يمزح مع واحد من الناس من طلبته خواصه وكان أحمد في المجلس ولما مزح الشيخ مع الطالب ما رضي أحمد أن يمزح الشيخ فتنحنحها فقال وقال من المتنحنح من هذا كأنه ينكر تنحنها كأنه ينكر فقالوا أحمد أحمد بن حنبل نعم قال لو كنت أعلم أنه من مجلس ما مزحته احترموا ويجله. وهو أكبر منه كثيرا وشيخه وأستاذه لأن أحمد رحمه الله يعني كان أمة من الأم كان أمة لحاله ولذلك سيرته وترجمته عجيبة لأنه فهم القرآن فهم السنة فهم التاريخ فهم حياة السلف الصالح فهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الدين أدرك معنى هذا الدين رجل عجيب رجل عجيب عجيب عجيب عجيب هذه لعلها لا تاتي يعني بفرضه لما كان في الفتنة وكان ولده صالح له عمل يعني مع الحكام وكان أحمد يعني لأنه درح في جسده جراحات كثيرة وكان يعني في بيته وكان بينه وبين ولده هذا ولده باب فأرادوا يعني أن يسخن له ماءا لأنه لا يستعمل الماء البارد لم يجدوا لهم تنورا أو نارا إلا عند صالح ولما سخن هذا الماء عنده وسألهم أين سخنوا هذا الماء قالوا عند ولدك أمر بسد الباب الذي بينه وبينه وأمر ألا يستعمل هذا الماء لماذا لأنه كان موظفا وكان ذا عيار كثيرة كما كان هو يعتذر بذلك فذلك رأى أن هذه النار فيها شبه شبه شبه ولذلك يعني كان أحمد بهذه الصورة ومن كان بهذه الحالة لا يعرف المعصية ولا تأتي إلى قلبه ليس معصوما إنما يكون من باب العض الإلهي ليحفظ به الدين هكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله رحمته واسعة نعم باب أن ندا جامعة في الصلاة الجامعاتن في الكسوة. نعم. قال حدثنا إسحاق. قال أخبرنا يحيى ابن سالم. كل واحد عند البخاري كل واحد يعني يقال كسفت ويقال خسفت. نعم. قال حدثنا إسحاق. قال أخبرنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام بن أبي سلم الأحباسي أدي أديماسي. Kala hadasana Yahya ibn Abi Kathir, kala akhbaruni Abu Salamah, ibn Abdirrahman, ibn Awf al-Zuhri, anabdillah ibn Amru radiyallahu anhumah, kala, lama kasafati samsu al ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah nudiyah, inna assolata jami'ah. Saya ingin mengetahui anda mengenai hal ini. والنحية الطبيقية الآن مر علينا خمسة من الصخابة وهذا سادس وهذا إسحاق المنصور لم يمر ويحيى ابن صالح ومعاوة بن سلام ابن أبي سلام ويحيى ابن أبي كثير وأبو سلم بن عبد الرحمن نعوف وعبد الله بن عبد العص سنضم مغاير بخلاف تلك الأسانية معنى ذلك أن الحديث قبل أن يبلغ النهاية بهذا الكتاب يعني بلغ حد التواتر أو كاد يبلغ حد التواتر على رأي وعلى رأي بلغ حد التواتر إذن نوديا إن الصلاة جامعة يعني يقال الصلاة جامعة ولا ولا ينادى بالتكبير أو بالعذان لأن ليس فيها عذان لكن ينادى الصلاة جامعة نعم. باب خطبة الإمام في الكسو. نعم. ابن عمر الأص. Diyak Abdullah ibn Umar no. Dan ada Diyak Abdullah ibn Umar Ya? Diyak Abdullah ibn Umar Diyak Abdullah ibn Umar, khattab Wadiyak Abdullah ibn Umar, al-Khattab Baat khutbat al-Imam Fi al-Qusuf Waqala ta'isha wa asma' khutbah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Qala haddhasana Yahya ibn Bukair Qala haddhasana al an ibn Shihab ha wa qala haddathani Ahmad ibn Salih qala haddath haddathana Ambah qala haddathana Yunus An ibn Shihab qala haddathani Urwah ibn an Aisyah zauj an-Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sallam qalat khasafatis-shamsu fi hayat nabi sallallahu Alaihi Wasallam sallam fa masjid fa safa an-nasu wa ra'ah Faqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilan thumma khabara faraka ruk'an tawilan thumma qala sami Allahu liman hamidah faqama wa yasjud wa qara'a hiya adna minal qira'atil ula thumma khabara wa raka tawilan wa adna minal ruk'an al-awwal thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa thumma sajada thumma qala fi akhirati mislan Fastaqmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadat Wanjalat as-shamsu qobla'ayan syurif Summa qa ma fa'asna ala Allahi bima huwa ahlahu Summa qala Huma ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati Fa'idara'aitumu huma fafza'u ila sholat Wa kana yuhadisu kasir Ibn Abbas anna abdallah ibn abbas radiyallahu anhumah kana yuhaddisu yawma qasafati samsu bi misri hadisi urwah an Aisyah faqutul ya urwah inna akhaka yawma qasafati samsu bil madinah lam yajid ala ru'ataini misla subh qawla ajal li annau akhfa'a sunnah nah semua qaman fa'asna alallahi bima khua ahlih al-ru'at al-muhyudun bihadir isnad كلهم جدد، لكن لما كان مداره على عائشة، فلا نستطيع يعني أن نحسب أن هذا رواية وإسناد جديد، لأن عائشة مرت علينا في الحديث الماضي، يعني يكون هؤلاء يعني زادوا يعني في الرواة ما دون عائشة. يعني ما دون عائسه، فلذلك يعني هذا الحديث يعني فيه الفوايد الاستلاحية كون يحيى بن مُقير والليث بن سعد وعقيل وابن شهاب واحمد بن صالح وعمبسة ويونس وابن شهاب وعروة وإن كان مرة عروة قبل ذلك لا هي في زيادات يعني في في في لا يعني هؤلاء الرواة كل واحد يعني يعني كأنه يقوي من الآخر لكن لا نستطيع أن نقول هذه رواية سابعة اعتبار أن عاجل لها رواية سابقة فهذه يعني ستة روايات وهذا الحديث وسياط الحديث من رواية ابن عباس وسياط الحديث من حديث المغيرة ابن شعبة ويأتي الحديث من جماعات لو انتبهتم إليها بإذن الله ويأتي الحديث من حديث أسماء وقد مر علينا حديث أسماء في كتاب العلم لما ذكر لا لا لا لا فتنة الدجال وعذاب القبر في كتاب العلم تذكرونه لما جاءت وسألت عائشة رضي الله عنه وعنه في قالت عاية Fahasyarah birasa ay Nahan Fahadisah esma' Mera Lakinna usaiyikuruhu ahuna Fahyukuna hadah ya'an ya' Rahi akhar Kama ayatnya Nahan Bab, hal yakulu kasafat isamsu awa khasafat? Hal yakulu Al-Syeikh Hantar sa'adam ilkutub al قال هل يب... هل يقول كسف الشمس أو خسفت نعم وقال الله تعالى وخفت وخفف القمر قال حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا الأليس قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Salla yawma khusafati samsu Faqama faqabara Faqara kiraatan tawilan Tawilatan Suma raka'a ruku'an tawilan Suma rafa'a raksahu faqal Sami'allahu liman hamidah Waqama tamahuwa Suma qara'a kiraatan tawilatan Wa i'adna minal kiraatil ula Suma raka'a ruku'an tawilan Wa i'adna minal ruk'atil ula Suma sajada sujudan tawilan ثم فعل في رقعة الآخرة مثل ذلك ثم سلما وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آياتين آياتاني من آيات الله لا يحصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ونفس الحديث يعني من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها يعني مكرر بأسانيد سعيد الحديث الماضي يحيى بن عقير لكنه هنا سعيد بن عفير وكلاهما يرويه عن الليث بن سعد بن سعد مصري وسعيد بن عقير ويحيى بن عقير كلاهما مصري ومداره على عقير عن المشياب إلى آخر الاسناد عروة بن زبير عائش رضي الله عنها فيه بيان يعني هل يقال قسبت الشمت أو خصفت فقال سأل وراعي يعني لا الألفاظ يعني يقول في القمر وخسف القمر ويقول في الشمس كسفت الشمس لكن المعنى ليس فيه يعني غير أو ما شبه ذلك مثل ما مر علينا يعني يقال العشاء العشاء أو يقال لها العتمة وإن كان الأفضل أن يقال أن يقال لها العشاء لظاهر ال القرآن فإن رأيت هذا قلت للقمر خسوف وقلت للشمس كسوف نعم نعم باب قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله عباده بالكسوف نعم قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سناك طايب ابن سعيد قال حدثنا سنا حماد ابن زيد An Yunus Anil Hassan An Abi Bakrah Kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Inna Syamsa wal Qomara Ayatani min ayatillahi La yang kasifani limahti ahadin Walakin Allah Ta'ala Yukhawifu bihima ibadah Wa kala Abu Abdillah Lam Yadkur Abdul Waris Wasu'bah wa Khalid Ibn Abdillah Wa Hamad Ibn Salamah An Yunus Yukhawifu bihima ibadah وتبعه اسس عن الحسن وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده إن الله يخوف بهما عباده هذه متواترة وإن كان في هذا الطريق يعني عبد الوارث وشعباء وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة لم يحفظوها عن يونس إنما حفظوا إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد إلى ها هنا إلى ها هنا لكن الله تعالى خول بهم عباده هذا متواتر حتى من طريق هؤلاء الجماعة لكن من طريق هؤلاء الجماعة من طريق أبي بكر هذا لم يحفظوها وحفظها آخرون من طريق أبي بكر كما هو الآن وتابعه موسى موسى أبو بارك عن الحزن قال أخواننا يا أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخول بهم عباده نعم وهذا ليس بطريق يعني جديد لأن أبو بكر مر علينا أبو بكر مر علينا No. Bab At Taawud Min Adabil Kubri Fil Qusuf. No. Kata hadisan Abdullah bin Maslama An Malik An Yahya bin Sa'id An Amrah binti Abdul Rahman An Aisyah Ta'ziuj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Yahudiatan Jat ja Tasaluhah Fakarat Laha. Agadikillahu Min Adabil Kubur. Fasalatnya Aisyah Radiyallahu Anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أن يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك هذا حديث عائشة كذلك فعبد الله بن مسلم مر علينا ومالك مر علينا لكن لم يمر علينا يحيى بن سعيد ولا عمرو بن عبد الرحمن فالأنصارية ولذلك إلا, إلا أن يكون شاهدا من السواهيد بحيث يعني مجموعة الروايات التي نريد أن نقول أنها متواترة فمـــــــــــــــــــــــ هذا لا يعد نعم ثم رقبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات و ذاة رقبا ثمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مركبا مركبا فخصفة الصمس فرجع الدها فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذهراني ذهراني الحجر ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُو النَّيَامِ الْأَوَّلَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُو النَّرْكُوئِ الْأَوَّلَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُو النَّيَامِ الْأَوَّلَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُو النَّرْكُوئِ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفعا فسجته ونصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذ من عذاب القبر نعم هذه يعني كيفية وهيئة الصلاة يقول الحافظ رحمه الله في مسألة عن معرفة الحساب في مسألة الكسوف، كما نقل عن ابن دقيق العيد وأقره من قبل يعني الشيخ الإسلام من فيم ويبن القيم وألق عليه الشيخ ابن العزيز بن, بن عبد الله بن باز رحمه الله جميعا مسألة يعني التقاء القمر أو التقاء الشمس كل ذلك أيات ربما إنها يعني التقى ضوء الشمس مع القمر أو ضوء القمر مع الشمس ويحصل الكسوف ويعرض هذا من ناحية حسابية لكن ليس المقصود يعني إنه مجرد اللقاء المقصود أن الله سبحانه وتعالى لما جعل يعني لقاء القمر مع لقاء الشمس أو لقاء هذا الضوء مع هذا الضوء ويحصل يعني الكسوف أو الخسوف ليس دلالة على أنها مجرد يعني مصادفات كونية كما يسميها علماء الهيئة والطبيعة والرياضيات وعلماء الفلك أنها مسائل طبيعية يعني هذه قد تصح يعني من الناحية أسابيع لكن ليست يعني مقصودة لمجرد اللقاء إنما هي مرتبطة بهذا التقويم. يقول ابن الحجر في مسألة هذه الكسوف يعني البلاصفة لأنه ورد عند الحاكم وعند ابن خزيمة وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند أحمد وصحاها ابن خزيمة والحاكم بلفظ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له مثلما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل عندما طلب موسى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسأ استقر مكانه ها فسوى تراني ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقة يعني إذا تجلى الله يعني أظهر عظمته أو نوره أو جلاله على شيء خشع هذا المتجلى عليه ولذلك قال إن الله تجلى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له قال الحافظ وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة إن كان هو ليس من أهل الحديث في شيء وقال إنها لم تزبد فيجب تكذيب ناقلها ناغلها هذا يجب أن يكذب قال ولو صحت لكان تأويلها أهوا من مكابرة, مكابرة أمور عظيمة لا تصادم أصلا من مصور الشريعة الغزالي قال هذه يقول رأيها واحد يعني كذاب تخمين هل يتهم الرواد بمجرد الظن والوهم هكذا قال ابن مزيزة هذا عجب منه كيف يعني يتجرى على مثل هذا كيف يسلم دعوة الفلاسفة ويجع ويجع وأنها لا تصادم الشريعة لأن الفلاثفة قالوا يعني هذه الكونيات بالحساب والهيئة والنظام الموجود في الكون يحصل لقاء بين الشمس وبين القمر أو دوران الأرض لأنهم يقولون أن الأرض تدور حول نفسها وأن الشمس يعني مستقرة أليس كذلك تسمعون هذا؟ هكذا يقولون يعني الشمس لا تجري وإن قال القرآن أنها تجري عندها هؤلاء عندها هؤلاء فلذلك يعني هو يسلم بقول الفلاسفة ويصد ويرد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الرواد ربما كانوا كذبة هذا مجرد الخيال لو أنه يعني جاء بمصطلح أهل الجرعة التعديل وقال فيه فلان وفلان تكلم فيه فلان وفلان وفلان ولذلك سقط الحديث هذا ممكن لكن عندما في مجلسك وتتكلم بهواك بهواك ولده لو كان مجرد هوا هوا ينصر به جماعة فلاسفة لا علاقة لهم بالدين فلاسفة ويقول كلام الفلاسفة هذا لا يصادم أصلا من عزول الشريعة يعني يريد أن يوصل لكلام الفلاسفة ويجعل كلام الشريعة موافقا لكلام ال الفلاسفة وهذه دعوة هذا أبو حامد الغزالي كما قال صاحب الفت قال لأن قال لا تصدم التريع مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكر كروي. تعرفوا القرى هذه الكرة التي تلعبون بها وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك قال المعروف عندنا في الهيئة أن الكون هكذا كرة هذه كرة التي يلعبون بها متعرفونها تضربونها بأرجل لذن عين الفوق لو هكذا ممكن هذا يكون منتهد وممكن هذا يكون من فوق, هذا يكون من فوق هذا يكون وممكن هذا يكون, من فوق ممكن هذا يكون منتهد وممكن هذا يكون منتهد أليس كذلك؟ هكذا يعني يريدون ذلك وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكتوبة أزل الإرادة القديمة وفي أن المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب يعني متى ما شاء الله سبحانه وتعالى جعل النور يختفي أو جعل ضل يظهر على هذا فيخفي ضل هذا فتحصل الظلمة بأمر الله وبقدرته التي هي تبعل وتصنع كما يشاء يبعل بها ويصنع بها كما يشاء مولانا سبحانه وتعالى والحديث الذي رده الغزال قد أثبته غير واحد من أهل العلم، أثبته هو أهل العلم وهو ثابت من حيث المعنى صحيح أيضاً لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي النور والجمال هذا من عالم الجمال الحسي الذي نراه الآن ليس كذلك؟ النور النور يا جماعة النور هذا النور الذي نراه بالقمر، من جمال حسي، جمال ظاهر يعني نعم، فإذا تجلت صفة الجلال انتمصت الأنوار لهيبته، يقولوا أنا إنسان الآن جميل جدا جدا، وأصابه الله بعها ماذا؟ يحصل لهذا الإنسان تتغير ملامحه ويتغير شكله أليس كذلك؟ وربما أنكره الناس لأنه تغير حاله تغير أليس كذلك؟ فكذلك يعني الشمس والقمر بهذه الحالة ويؤيده قول تعالى فلما تيلى ربه للجبل جعله دكا الجبل الكبير العظيم هذا لما طلب موسى الرؤيا وقال له لن تراني ثم ربط ربط وعلق الرؤيا بثبات هذا الجبل إذا ثبت هذا الجبل فسوف تراني ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرا موسى سحيقه زال إذن الجبل ذال المكاني ذال بماذا؟ من خشية الله من خوف الله من جلال الله من نور الله من هيبة الله من عظمة الله من كبرياء الله هذا كله يعني لما حصل القمر والشمس حصل الكتوب ربما عصل بهذه المسائل الحسابية لكن لما تجلى له ربه حصل هذا الخشوع حصل هذا الخشوع ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس الإمام طاوس ابن كيزان الصنعاني الذي يروي عن ابن عباس وعن جماعات كثيرة يعني من التابعين وطاوس هذا روى له البخار ومسلم والجماعة ومن كبار أهمة أهل هذا الشان ومن أهل التقوى والصلاح أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت لما نظر إلى الشمس والشمس قد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت حتى كاد أن يموت وقال هي أخوف لله منا الشمس أخوف لله منا وأنها غير مكلفة أليس كذلك أولى أنها تعبد الله طواعية وكلهم في فلك يسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال هي أخوف لله منا فالآن لما يحصل الكسوف ربما يكون الناس على البحار وعلى البلايات تعرفوا بلايات؟ الشواطئ ويكونون عرات والشمسة مكسفة أو حتى لو حصل الإعصار لا يهمهم هذا أو حتى لو حصل غرق لا يهمهم هذا مثل ما حصل فيه توسنامي وشيء يعني والناس لا يهمهم كأن القلوب غلفت بحج أن لا ترى ولا تحس ولا تسمع ولا تشاهد ولا تخاف ولا تودي ولا ماتت ماتت من المشركين هذا عارض منطوى بل فيه فيه الدمار دمر الله كل شيء هذا العارض حصل دمار قالوا هذا عارض منطرون مع أنه سواد سواد شديد بخلاف العارف النبي لما يرى مر علينا آتان المطر يخاف ولا يسر يعني يعني لا ينطلق وجهه صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما ينزل المطر ولما عربته عاش قال أخسى أن يقول أن يكون كما قال يعني جماعة هذا عارض ممطرنا فلذلك قال يا أخوة من الله منها وقال ابن ذقي العيد ربما يعتقد بعضهم بعضهم أن الذي يذكره الحساب ينافي فوله لخوف الله بهم عباده وليس من شيء لا ينافي لأن لله أفعالا على حسب العادة يا أفعال على حسب العادة وأفعالا خارج عن ذلك أفعال خارج عن ذلك صحيح ولا ما هو صحيح هذا البحر الابيض المتوسط ولا البحر الامر ولا اي بحر لو ضربت بعصى هكذا ينفلق يقول كالطوض العظيم يقول كل فرق على لها يكون العادة لا تقبل مثل هذا لا لكن موسى لما وصل إلى البحر والعدو من ورائه والبحر أمامه وقال القوم إنا لمدركون قال كلا إنا معي كلا إنا معي ربي سيهدين هذا هو القلب المليم الإيمان والتقوى والصلاح لو كان لا يوجد سبب من الأسباب الآن لا يوجد سبب ليس هناك مركب ولا سفينة ولا خاملة تحملهم إلى البر ما أعظمهم إلا البحر ولا خلبهم إلا فرعون الطاغية في جيشه وعسكريه يريد أن يبيد موسى ومن معه ماذا كان كان لأن معي ربي سيهدين ماذا كان الله أمر موسى بأن يضرب البحر بهذه العصر صحيح؟ انفلق كيف انفلق؟ جرد العادة لابد أن يكون جسر أو سد منها هنا وسد منها هنا أليس كذلك؟ لكنه كيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى هو صاحب هذا البحر ومالك هذا البحر ومالك هذا الكون ولذلك يعني في العادة أنه لو دخلوا لغرثوا هذا في العادة هذا الجار به العزباء والمسببات لكن من الذي مالك للعزباء والمسببات ربنا فلذلك فرغ البحر وفلق البحر جعل كل جهة على جهة بهذه العصا لا بقدرة الله ما العصا إلا سبب من الأسباب والعصا في في في بحر بحر ربما كان مئتين أو ثلاثون يذكره ماذا تفعل هذه العصا هذا البحر ماذا تفعل هذه هي الخوارق الإلهية مثل العصا التي ذكر ابن كثير إذا صح العذر لكن على عين قال يعني الحبال والعصي التي يعني فعلوها تحر تبلغ بعد ثلاثينها طن ثلاثين طن الطن في ألف كيلو صحيح؟ هب أنها طن واحد ألف كيلو هل عصا تستطيع عصا أن تبلع طن تستطيع وتقول في نفس اللحظة والساعة عصا هي هي من الذي فعل هذا الواحد؟ الواحد هو الذي فعل هذا وهذا الذي يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الواحد والفاعل ولذلك ضرب موسى العصا وجاء فرعون والجند والقرآن يصدق بعضه بعضا لما جاء من للناه للأخرى موسى ذهب ليضرب بالعصا هل فعل شيء واترك البحر رهوا إنهم دندم دندم مغرقون ظن أن العصا عشان تلتئم عليهم لكن العصى هل هي التي تفعل إنما أمر أمر إلهي هذا هو الذي قاله ابن وقيد الإيد وأقره شيخ الإسلام بن نثيمية وأقره الشيخ الإسلام من القيم وأقره فضيل الشيخ عزيز المجباز ويضره كل صاحب عقل إذا كان بهذا الحساب لكن مع الأسباب والمسببات مع فعل الله وتخويف الله سبحانه وتعالى نعم بابت للسجود في الكسوف Kuala hadasana Abu Nu'aym Kuala hadasana Shaiban An Yahya An Abi Salama An Abdi Allah Ibn Amrin Anahu kal Lama kasafatis Syamsu An Ahdi Rasulullah S.A.W Nudhiyah Inna Salata Jami'ah Faraka'an Nabi S.A.W Ruk'ataini fi sajdatin Suma qoma Faraka'an Ruk'ataini fi sajdatin Suma jelasah Suma julia an Isshams Kuala wa kualat Aishatu Radhiallahu Anha ما سجدت سجودا قبت كان أطول منها أطولا أطول منها نعم وهذا حديث عبد الله نعم عمر مر علينا حديث عبد الله بن عمر لأ, لا نستطيع أن نعد مرة ثانية عبد الله نعم فهؤلاء سبتة ما زالهم في البخاري وحتى الذي يليه حديث ابن عباس هذا حديث ابن عباس لأن رواته مر علينا عبد الله بن مسلم ومالك وإن كان زيد بن عزلم وعطاه ابن ياسار وابن عباس لم يمروا علينا لأنه لا بد يعني سلامة الطبقات من الأول إلى الآخر ليكون حديثا قائما بذاته ثم هذا حديثا قائم بذاته مثل الحديث الذي مر علينا الشتاء فهذه سالمة لكنها ربما كان هذه شواهد وربما عددت يعني بعض الطبقات يعني ربما عدد عطاء طبقة وزيد بن عزلم طبقة ميز طبقتي و كما مر بهذا الحديث يعني ابن نعيم هذا مره علينا اذا لا لا لا ليس في الامر يعني جديد جايباه مره علينا ليس في بالامر جديد يحيى آه ابي سلم من عبد الرحمن ويحيى بن سعيد, بن سعيد الانصاري وعبد الله بن عمرو العاص فليس بال في الامر جديد نعم نعم نعم استكمل اربع ركعات في اربع سجدات نعم هذا هنا ركعتين في سجده في سجدة والاربعه بمعنى واحد هذا استكمل اربع في اربع سجدات نعم فيها سجدتين الركعه الركعه فيها سجدتين صحيح ركعات اربع ركعات اربع ركعات كله ركع فيها ركوعين وسيدتين. كله ركع فيها ركوعين وسيدتين. يعني جمل ال النفس كله. غل أربع ركعات في كل ركعة سيدتين. أربعة أربعة ركعات هذا الركوع هذا وهذا وقرع وقرع ولتاع كل ركوع ركوعين عين ركوع عين. ثم ربع ثم سيدة سيدة تاني ثم ما ما وطنا ورتح ثم رفع ثم ربع أربعة أربعة رقاع في سيدة تاني كيف تقول هذا او تقول كل سيدة فيها رقاعين تقول سيدة من عمليات العمر هذا رقاعين في سيدة أي رقاعين في سيدة السيدة ما هي السيدة هي ركعة صن. من عدرك سيدة قبل طلوع الشمس سيدة هذه سيدة ركعة من عدرك سيدة قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس فقد عدرك الصلاة مر علينا هذا الحجز السيدة هذه السيدة ركعة أي وركعة الركعة الكاملة تسمى سيدة أو تسمى سيدتين وهذه سماها ركوعا لأن هذا عمر يعني ما كانوا يعرفون أنه يعني يركع بالركعة ركوعا لكنه كان مبوم أنهم يعني يسجدون سيدتين في كل رقعة. والياكل لو قال سيدة أو قال سيدتين لَيْتَ فيه يعني إيهام، ما فيه وهم. معروف، معروف الرقعة فيها سيدتين. أنت قَدَّالَبْ يعني لا يصلي الإنسان الآن الفجر ولا أي رقعة من النوافل إلا والرقعة وفيها سجودين وركوع واحد. لكن لما كانت طلاد الكسوف مخالفة وغير مشابهة للصلاة. فكان في كل رقعة ركوعين، ولذلك سمى أربعة ركعات أو رقعيني ركع في رقعة أو رقعيني في جيدا وهكذا يعني. نعم باب صلاة الكسوف جماعة وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي ابن عبد الله ابن عباس وصلى ابن عمر قال حدثنا الصفة أعرف ما رأيتم الإمام يخطب di al Haram, hatta walau di televisyen, ada macam, kanat jemba jemjem, ya, semuanya sufa. Ya, ini macam muzdalil. Macam muzdalil ini, yang dia cuba buat Imam, fakir. Di sana, Abu Zubair, Abu Abbas, Nam. Kala hadisan Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Ata bin Yasar an Abdullah bin In khasafat as-samsu al ahdi Rasulullah s.a.w. Fasalla Rasulullah s.a.w. Faqauma qiyaman ta'wilan nahwan min kiraati surat al-Baqarah Summa raka'a ruku'an ta'wilan Summa raka'a faqauma qiyaman ta'wilan Wahua dunal qiyamil awal Summa raka'a ruku'an ta'wilan Wahua dunal ruku'il awal Summa sajada Summa qauma qiyaman ta'wilan Wahua dunal qiyamil awal Suma raka'a ruku'an tawilan Wa huwa dhuna ruku'il awal Suma raka'a faqoma qiyaman tawilan Wa huwa dhuna al-qiyamil awal Suma raka'a ruku'an tawilan Wa huwa dhuna ruku'il awal Suma sajada Suma nasarafa Wa qad tajallat asyamsu Faqala s.a.w. Inna asyamsa wal qamara Ayatani min ayatillahi La yakhsifani limauti ahadin Walali hayatih Fa'idha ra'aitum قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من في مقامك ثم رأيناك كعكعت كعكعت كع. ما كان يعني تناول ثم راح إلى الوراء القهكرة فهمتم القهكرة أي نعم ظاهرة ولا غينها ظاهرة نعم kalau Rasulullah Alaih Wasallam ini roayatul jannah. Fata nawal tu unku dan walau asab tuh laakal tum minhuma. Bagiat adunia. Bagiat adunia. Wa uritul nara falam aramang daran kaliyau maqto'af dha. Wa rai'tu akthar ahliya, Aksar. ahliya al nisa. Akshar. Akshar. Wa rai'tu akthar ahliya al nisa. Kalu bima ya Rasulullah. Kalau biko frihin. Kila yakfur nabillah. قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان لو أحسنت إلى إهدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذه الهيئة مرت علينا لكن ها هنا زيادة يعني صلى أنه رأى الجنة رأى النار مر علينا لكنه تناول عقودا كأن الجنة تدلت وصارت دانية قريبة منه وحتى انه لمس وعمسك بيده ولكنه هو يعني عبد مأمور بحكم الله يعلم علم اليقين انه لا يمكن له ان يأخذ هذا العنقود حتى يأكل منه الناس ما بقيت الدنيا لأن الله ربط الأسباب والمسببات في الحياة بهذا الكد والكتح في الأرض فهو لا يستطيع أن يخالف الناموس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة ولذلك تركه ولما رأى النار رجع إلى الوراء حتى أكاد بصدق وبعض الروايات غوايات الذين من ورائه كل جماعة زحفوا إلى الوراء وببعض الروايات حتى بعضهم رأى النار وصار يركب بعضهم على بعض كل واحد يركب في يعني تعني يركب يشد ويطلع على الآخر كأنه يعني ينجو كأن النار زاحفة فينجو على الأقل تقدير قبل ما يعني تصيبه النار فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الوراء والرجال قال ولم أرى منظرا كاليوم قط فظيع لأنه نرى النار بحيئتها ثم ذكر ورأيت أكثر أهلها النساء قال وما يرسوا الله قال بكبرنا قيل يكفرنا بالله لأنه ظواهر النصوص كان الصحابة يعرفون أن الظواهر هذه يأخذون بها فظنوا أنه الكفر يكفرنا بالله قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان عشرة الرجل ولو احسنت الى احداهن الدهرة احداهن الدهرة كما قال كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط جبلت على هذا جبلت على هذا لان مخلوقا من غل اعود كما جاء في الصحيحين ولانها مخلوقا خلق فيه ضعف ولذلك ليس له استعداد يعني يعني للقتال ولا يعني ركبة الصعاب إلا ما كان من النساء بهذا الزمان يركبنا الصعاب ويركبنا كل هول كأنهن يعني صرنا من الشياطين ولسنا من بني آدم أو من النساء التي يعرفنا بأنهن خلق خلقنا للرجال في هيئة يتمتع بها الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى او من ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين لانها لا تستطيع ان تخاصم كما يخاصم الرجال ولا تقاتل كما يقاتل الرجال ولا تبعل كما يبعل الرجال لكن اراد لها هؤلاء الشياطين من البشر وأن كانوا من أهل القبر حقيقة أو من آل التبديل والتغيير الذين بدلوا دينهم وغيروا دينهم وصاروا بهذه الأحزاب والمدايب الجديدة والهدامة والتي لا علاقة لها بالدين أن يجعلوا من هذه المرأة هذا المسخ جعلوها مسخا بهذه الصورة ولذلك يعني هذا هو الذي يجري الآن يعني لمصلح حياة أهل الإسلام من أولها إلى أخيرها. هذا في برنامج سيدا ولا برنامج يعني قدمته الأمم المتحدة. لم في المرة يعني تلد من أي إنسان يعني من زوجها أو من غير زوجها لا يستطيع أن يمنعها. يعني في أشياء قبيحة لا يقولها يعني إنسان ثوي حتى ولو كان كافرا دعك أن يقول من الإسلام ويوافق هذا الإسلام على هذا يوافق كثير يعني من العلمانيين والأطباء الذين لا يفهمون الدين ولا يعرفون الدين وكثير من أصحاب الهيئات اللي سموا إنسانية وغيرها حتى من آهل الإسلام يوافقون على هذه البرامج التي فيها دمار للمجتمع دعك عن الإسلام دمار للمجتمع دمال الخلق الذي فضره الله على هذه السوية وعلى هذا السواء يريدون التبديل والتغيير ومع ذلك يعني يجد بعض الناس يعني مبررا لهؤلاء مبرر والحديث يعني لجد به يعني جديد لأنه من روايس بن حباس وعبد الله بن مسلم ومالك كما ذكرنا نعم نعم والله ما أجل هل نستطيع أن نختم الكتاب الكسوف ولا اغرى شوية اكراها. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عره An Imratihi Fatimata Binti Al-Mungzir An Asma' Binti Abi Bakir Radiyallahu Anhu Ma Annaha Qalat Ataitu Aishata Radiyallahu Anha Zawjah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hina Qasafati Shams Faidhan Nasu Qiyamun Yusalloon Waidha Hiya Qaimatun Tusalli Faqultu Malin Nas Faasharat Diyadihah Ilas Sama Waqalat Subhanallah Faqultu Ayah Faasharat Aynam Kala fakum tu hatta ta jalani al ghosyau, al ghosyau. Fajatuh asubu fokorah si alma. Llama in syaraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Hamdulillah wa asna alihi. Sumbahual. Ma min shayin kuntu lam arahu, rai tuh fi makami hada. Hatta al jannah wa nahr. Lakat oh ya ilaiyaa anna kum tuftanuna fil kuburi La adri ayatuhuma kalat asma. Yuta hadukum fa yukuluhu ma ilmuka biha darajul. Fa amal mu'min ay al mukin. La adri ayat alikah kalat asma. Fa yukulu muhammad rasulullah. Jaa anabil bayinat bal huda. Fa ajarbna wa amanna watabana. Fa yukuluhu nam saalehan. Fa alimna inkunta lamukinan. وأما المنافق أي المرتاب لأدري أيتهما قالت أسماء فيقولوا لأدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم مرة علينا هذا بكتاب العلم والحديث يعني هو من رواية هولاية عبدالله من يوسف مالك شاء من عروة لكن الباب باب صلاة النساء مع الرجال الكسوف الفقهة يعني المانفية والكوفيين الأحلاف لا يرون للمرأة أن تخرج في صلاة الكسوف لكن سمعتم الآن أسماء وعائشة وفي رواية أسماء الذي مرت علينا حتى فات يعني شيء من الحديث أسماء بسبب أنها انكفأت للنساء تسكت هنا لغطنا النساء لغطنا يعني تحدثنا فمنعتهن من الكلام حتى تسمع الفاظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن دلالة على أن النساء لا أحد يستطيع أن يملع النساء من الصلاة صلاة الكسوف على وجه الخصوص كما هو الآن لأنها صلاة عامة صلاة العيدين كما مرة عامة صلاة الجماعة بشيدان من زوجها هذا هو المعلوم وإذا أذن لها أن تذهب إلى صلاة الإشاء وصلاة الفجر ويؤذن كما يأتي وكما جاء في بعض النساء كنا يصلينا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات في صحيح مسلم حتى بعض النساء ما حفظنا أقاف إلا من كثرة ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة على المنبر يوم الجمعة لا دليل على منع الرجاء النساء من الحضور نعم نقف نعز التاخر نعم بعد مد قالوا حلقه كبيره نستتم محاضراتنا ان شاء الله نستمر في الساعه 10:30 بكره كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن قيس قيس اه بسم الله استنوا شوي نبدا نعم أروه على عذب من شرور أنفسنا ومن سوءات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أصدّوا الحديث كتاب الله وخير الهدي حميد. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث من بذعة وكل بذعة من ظلالا وكل ظلال في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد نبتدي بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وسداده نسدد قطانه ويسدد لنا كل الأمور لأن تكون صوابا إن شاء الله نبدأ بأثنين من قصري اليوم القاضي ما قلنا في كتاب الكسوف نعم باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائد عن هشام عن فاتمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتقة في كسوف الشمس بالعتاقة بالعتاقة في كسوف الشمس نعم يعني أبقى العبيد الصدقة التكبير ذكر الله سبحانه وتعالى كل هذا أمر به كما في الباب الذي يلي هذا باب الذكر الكسوف يعني ذيك ومن كان عنده عبد يعتقه يعتقه لله سبحانه وتعالى ومن كان له دم يستغفر ويتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى نعم باب صلاة الكسوف في المسجد نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يهياء بن سعيد عن عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آئذا بالله من ذلك نعم هذا حديث يعني يديد يضافل الحديث الستة فيكون سبعة حديث لأن من رواية أبي موسى الأشعري، مرة علينا حديث أبي بكرة وحديث أبي مسعود الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر وحديث المغيرة إذن ليس هذا يعني يعني لأن المغيرة مر علينا قبل ذلك لكن الروايات الذين رووا عنه فيهم يعني من لم يذكرهم البخاري في الروايات إلا زياد بن علاقة لكن لا يعتبر يعني هذا من الحديث القائم بذاته بحيث يصف عنه السابع فهذا يعني الحديث خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه يعني تكلم أولا هل يقال يعني كسفت أو خسفت فكل ذلك يعني جائز وقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة يعني خاف أن تكون هذه هي القيامة والساعة يخشى أن تحضر الساعة لأن سبب الفزع هذا سبب الفزع كان القيامة أو الساعة هذه يعني بداية من بداياتها فلذلك. وإن كان هو يعلم بأن الساعة لها مقدمات لكن خسية أن تكون الساعة إذا ما رأيت أمر عظيما وجللا فأنت يعني لا تشك لعل الله سبحانه وتعالى أراد إقامة الساعة ويكون بقية العلامات تكون يعني تترى هكذا هجي وراء هجي هجي وراء هجي فهذا الذي ظنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قام إلى هذه الصلاة كما قال كما قال موسى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يعني ما رأيته قط يعني رأيته ما رأيته قط يفعله ثم ذكر يعني هذه الآيات التي يرسل يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياة ولكن لخيف الله فيها عباده فإذا رأى من ذلك فإذا رأى شيئا من ذلك فابعث إلى ذكره ودعائه واستغفاره لأن الاستغفار من أعظم ما يدفع به البلاء ومن أعظم ما يجلب به الرخاء وقلت استغفروا ربكم إنه كان قفارة يرسل السماء عليكم إجرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا فلذلك يعني استغفار جالب للخير ودافع للشر ولذلك امر بذكره ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى نعم قال الإمام البخاري ثم راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فكسفت الشمس فرجع ظهرا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجار ثم قام فصلى وقام الناس ورائه هذا انذكر يعني قبل دوره الكسوه المجي ان استمر هذا انتم كانك رجعتها انا ليس عندي لم تقرأ حديث ابي موسى؟ لن بعده باب الدعاء ام هذا قرأناه باب مم. من احب العتاقه نعم باب صلاة بكشو. باب الدعاء بالخصوصي نعم باب صلاة الضهر كانه يعني فرق لا ليت فرق هذا يعني قرأناه او انه ياتي هذا هذا قرأناه قرأناه مم. من اول بعد الكسوفي باب باب الدعاء بالكسوف هذا الدعاء بالكسوف نعم باب الدعاء في الكسوف داخلها هاي حاجه ما ادري نسقطك هذه نعم باب الدعاء في الكسوف نعم ها ما هكذا نعم. نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <فعله اللي> خلاص خلاص <تصفيق> قال خلاص كيف؟ بابا صلاح صلاح الكسوفي المسجد هذا ما قرأناه أول يعني؟ لم نعم نقرأه نعم نعم نعم اقرا بن صح قال <تقريق> من بخاري ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا لكن ليس فيه إستاذ قال حدثنا إسماعيل ما عندك؟ ما في. هذا أجيب هذا هو؟ معا هذا استمران طيب فرجع ذهن فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجار ثم قام فصلى وقام الناس ورآه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفعه فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر نعم هذا يعني باب صلاة الكسور في هذا حديث عائشة رواه أمرو عنها وقد تقدم هذا يعني قبل أربعة أبواب نقص الحديث لكن لم يقع فيه التصليح بكونها في المسجد من أجل أنها في المسجد لذلك جاء البخاري وكرر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج جاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذات قدات الصباح فكسبت الشمت فرجع ذو فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر في مقامه وصلى، فهذا يعني المرقب وصادف أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم مات في نفس اليوم، وهذا الذي يعلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الروايات شمتوا القمر لا إنك لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيات من آيات الله يخوفه. فيهما عبادة أو فإذا رأيتمهما فصلوا هذا هو الذي جعل النور عزرا يقول هذا الكلام ثم ذكر يعني عذاب القبر عذاب القبر يعذب الناس بقبوره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذًا بالله من ذلك من هذا ال هذه الفتنة والعذاب في داخل القبر نعم باب لا تنكسف الشمس لموت أحدٍ ولا لحياتي رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آية الله فإذا رأيتموهما فصلوا من آيات الله نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وحشام وعن وهشام بن عروة عن أروة عن آيشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الرقوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يقصفان لموت موت أحد ولا لحياته ولكنهما آياتني من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة افزعوا يعني قوموا إلى الصلاة تهيأوا لها قوموا بها قموا لها في عجل نعم مرض علينا رواية هؤلاء الذين ذكرهم البخاري رحمه الله أبو بكر والمغيرة من شعباء وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا نعم باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خصفة الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا به دبه. ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره نمر علينا الذكر والدعاء والاستغفار والخوف من الله سبحانه وتعالى والوجل والرجوع والتوبة والإنابة والتضرع والبكاء والخشية ويخضع لله سبحانه وتعالى تمسك له في مد هذه الآيات حتى تنصرف هذه الآيات نعم باب الدعاء في الخسوف قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة Sami'at al-Mugira bin Shu'bah yang kul, in kasafat al-Sham suyamah mata Ibrahim. Fakal al-Nas, in kasafat limau Ibrahim. Fakal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, in al-Sham saul Qamar ayatani min ayat Allah, lai in kasifan limau Ibrahim, fakal al-Hayati. Faidah rai tu muhuma, fadu Allah wassallu hatta في الخسوف يعني في وقت الخسوف ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزاءها لكن الدعاء هو والصلاة لأن الصلاة شيء والدعاء شيء نعم باب قول الإمام في خطبة الخسوف أما بعد wakala abu usama haddasana hisham kala akhbaratni fatima tu bintul mundir an asma'a kala fansarfa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wakadta jallati shamsu fakhataba fahamidallah bima huwa ahluhu thumma kala amma ba'du bapu salati fi kusufil qanar قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس، عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رقعتين قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بقرة قال خصفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم رقعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله وإنهما لا يخصفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابنا لنبي صلى الله عليه وسلم مات. يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في القصص أطول. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا أبو أحمد. قال حدثنا سفيان عن ياهي عن عمرو عن آيشة رضي الله عنهما أن النبي ص... آه رضي الله عنه رضي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس اربع ركعات في سجدتين الاول الاول اطول الاول والاول الاول الاول اطول الاول اطول نعم الاولى اطول واللي بعدها اقل الثانيه اول اطول واللي بعدها اقل نعم باب الجهر بالقراءة في الكسوف قال حدسنا محمد بن مهران قال حدسنا الوليد kata, "Akhbar Nabiul Namir Sama Abu Nush, anhu Sama, anhu Sama Abu Nushahab, an Gurwa, an Aishah radhiyallahu anha, jaher Nabiul Salallahu alaihi wasallam, dalam salat alhusuf, dengan membaca, setelah selesai membaca, ia berdiri dan berlutut, dan setelah berlutut, ia berkata, "Sama Allahi min Hamida, Rabbana walakul Hamdu." Kemudian ia beribadat membaca dalam salat alhusuf, dalam empat rakaat, dalam dua rakaat نعم.سبحان poured… الله لمن حفظ ربنا وذكر الحمد أي نعم ريمم.نعم.نعم.وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خصفت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قال هذا لأن وصله الأوزاع لأنه ما أدركه البخاري لكن وصله الإمام مسلم عن محمد بن مهران هذا الذي يروي عنه البخاري قال حدثنا الوليد هذا ابن مسلم آه من أهل الشام يروي كثيرا عن الأوزاع قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمير هذا الذي موجود في السند الأول واتصل الإسناد نعم قال صح. وأخبرني عبد الرحمن بن نمير سمع ابن شهاب مثله أنه سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلى رقعتين مثل صبح إذ صلى بالمدينة قال أجل إنه أخطأ الصنة تابعه سفيان ابن حسين وسليمان ابن كثير عن الزهري في الجهري يعني الراوي هذا سأل من شهاب الزهري سأل الله عروة بن الزبير أخوه عروة هنا الله بن الزبير صلى صلاة الكتب كما تصلى صلاة الفجر ليس بها ركوعين فقال له ما صنع أخوك أخوك أخوك صلى الله كما تصلى الصوت أجل صحيح لكنه أخطأ السنة ليست هناك محاباة يعني أنه أخوه وأنه صحابي وأنه جليل وأنه كان أمير من أمراء المؤمنين وأنه كان حافم من الحكام هذا لا يشفع له إذا ما أخطأ أن يقال له أخطأ يقال أخطأ الكبير يخطئ والصغير يخطئ أو قد يصيب الصغير ويخطئ الكبير ليزدالة على أن هذا ال... الذي أصابه الصغير وهذا أفضل من الكبير الذي أخطأ لا هذا بجلالته وبقدره المعروف عند أهل الإسلام ما أخطأ فهو كبير وجليل وهذا مهما يعني أصابه وهو صغير هو دون ذات ذا كله برض بهذا الذي عصاب فيه نعم انتهينا من صلاة الكسوف ولله الحمد والمنى وأن القراءة فيها يعني جهرا وأنه يعني نحو من صورة البغرة كما جاء بالروايات الروايات وأن الحديث يعني له طرق يعني كثيرة جدا يعني بلغت حد التواتر عند أهل العلم وأهل الحديث العارفين جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم روايات بخلاف روايات الإمام البخاري وفي أبي داود وفي الترمزي وفي النسائي وفي النهاجة وفي عدة الكتب عدة الكتب المصنفة توجد روايات لا توجد عند البخاري توجد الروايات لا توجد عند مسلم توجد الروايات لا توجد عند هذا فمجموعة ومضمونة إذا ما جمع على حسب الجمع المعروف عند الحديث يعني كون هذه القاعدة الجليلة فإذا كان الآن روايات كثيرة في المخالي لكن يعني لم نجعلها كرواية قائمة لكن وجود مجموعة بخلاف المجموعة السبقة لكن قد يقوم مدار الحديث على واحد المغيرة كذا مرة عائشة كذا مرة ابو بكر كذا مرة ابن عمر كذا مرة فهكذا ويأتي من رواية ابن عباس بخلاف هذه الرواية لأنه هنا كأنه شارك الناس لم نعدد روايته لم نعده يعني راويا قائما لكنه خارج البخاري عنده رواية قائمة بإسنادها بخلاف هذه الأسانية فيقول ابن عباس والمجموعة هو ابن مالك في جماعة والحديث متواجر كما قال آهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب سجود القرآن قال المنبطرين بسم الله الرحمن الرحيم نعم. سجود, سجود التلاوة أو السجود في الصلاة إذا كان يقرأ في صورة ورد فيها وجاء فيها سيدة من السيدات أي كان كانت بيسجد. نعم kitab sujudi Al-Quran maja'a fi sujudi Al-Quran wa sunnatihah qala haddasana Muhammad ibn Bashar qala haddasana Gundar qala haddasana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul aswad an Abdullah. Abdillah 'anhu. qala صار عن نبي صلى الله عليه وسلم أن نجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصان أو طراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفين هذا فرأيته بعد ذلك كتل كافرا هذا المشرك من أهل مكة وسمعه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن نبي إسحاق قمية بن خلف أميه ابن الخلف ابن الخلف هذا جاء بعضهم قال الوليد ابن المقيرة لكن هذا فيه نظر لأنه لم يقتل في بد الوليد ابن المقيرة وإنما أميه ابن الخلف أخذ سرابا تكبر وقال هذا ما أراد يعني أن يمرق وجهه أو يسجد على الأرض كما سجد حتى الكافرين والمشركين حتى الكافرين والمشتكين سجدوا جميعا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إعجاز إلهي إعجاز إلهي يروي فيه بعض الناس كعلى روايات مختلقة قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم مدى وتلقى الغراريق العلى وإن لا لترتجى هذا حديث باطل وهذا حديث صاقط وهذا حديث واهي وهذا حديث لا يمكن يعني أن يمر أو يجري على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال آل التحقيقي آل التحقيقي بخلاف الحين حجر فقد زلّ في هذه المسألة وصحها هذه الغرانيق العلى وقال أنه يعني كان على لسان الشيطان الشيطان لا يمكن أن يقرأ قرآنا بأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما يا هي... تذكروا كما تجدون ذلك بالتفاسير أن الشيطان تسول على سليمان وأخذ الخاتم وهذه هي الفتنة وأربعين يوما جعل سليمان لم يكن يعني ملكا وقال الشيطان يأتي أزواج سليمان ما هذا الباطل ما هذه الدهرات لم يزل منها كتاب كتاب من كتب التفسير لم يلزم من هذا ولا يدل وجود هذه الرواية حتى في مجموع أو دل كتب التفسير لا يدل هذا على صحة هذا الخبر لا يدل كيف قالوا أنه كان يأتي نساء سليمان وهن بالحيط حتى لا تحمل سبحان الله كيف هذا هذا أبطل من باطل أبطل من باطل بطلانه لا يحتاج إلى دليل فلذلك لا لا لا لا لا يجد لأحد أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرع على قلبه أو جرع على لسانه أنه قال هذه الغرانيق العلاء وإن شفعتهن لترتجى فهذا من الباطل نعم صاحب ناجر الغرني نعم ناجر صاحب الغرني صحها بكصد الغران من هاجر صحها لكنه كلامه باطل البالي له رسالة في هذا نصب المجانيق لنسفي أحاديث أو حديث الغرانيق سبقه جماعة جماعة من العلماء ابن العربي هياط جماعات كثيرة يعني من تقدم بينوا أن هذا الأمر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم nam bab sajdatit tanzil as-sajdah qala hadatsana muhammad ibn yusuf qala hadatsana sufyan an sa'id ibn ibrahim an abdurrahman an abi hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as wa hal ata'a 'alal insan ah marra alayna ya'ni annahu sallallahu alaihi yaqra'u fil juma'ah أفلام تنزله السيدة وهل أتعال إنسان حينما الدهر مر علينا هذا في صبح الجمعة نعم باب سجدات الصاد قال حدثنا سليمان بن حرب وابو نعمان قال حدث قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصاد صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم العجيب في الأمر أن الشافعية لا يرون صاد أن يسجد فيها القارب وقالوا أنها سيدة شكر وسيدة استغفار لأن الله سبحانه وتعالى منى على داود يعني سجدها داود توبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا شكرا استزال الشاكل بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن السجد الشاكل لا يجرع داخل الصلاة هذا مذهبهم هذا مذهب الشاكل ومذهب من ذهب إلى واستدل من استدل على مشروعية السجود وخر راكعا وأناب وخر راكعا وأناب ألا أنه كان بصلاة لأنه لو كان بغير صلاة لا يمكن يعني أن يذكر بهذا المعنى وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود إذا كان أصلا هي مجرد يعني رقوع أو السجود فكفى واحد عن الثانية يعني قال فإن شاء مصلي رقع بها وإن شاء سجدا هؤلاء الأحناف قالوا هذا لكن هذا تبثير يعني بعيد ما ماذا أنه خرى راكعا بالتأكيد أن من يرجع لابد أن يرفع هذا مفهوم مفهوم المنطوق من الآية مفهوم المنطوق من الآية الركوع كما ذكر الله عن مريم ذكر عنها الركوع ذكر عنها السجود بمعنى الركوع والربع من الرقوع والسجود وذكره الله عن الملائكة ذكره مرة هكذا ومرة هكذا ولا بد من الجمع بين النصوص حتى تترتب ال الآيات، فلذلك سيدود في صار مشروع مشروع خلافاً لتابعية أو خلافاً لتابعية لل الحنبيا يمكن يعني وجود يعني كل واحد الرجوع أو سيدود نعم. باب سجدتي النجمي. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سوره النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد ف اخذ رجل من القوم كففا من حصن او Huo, Mummy, ibu kambing, kami marah. Nampak. Bab sujud Muslimin, ma' al Mushrikin, wal Mushrik najis, ليس له وضوء, dan Abu Nu'umah radhiyallahu anhu, ia sujud pada orang yang tidak sujud. Dia. Hel, hel, berarti ada sujud di antara kita. Jika dia membaca Al-Quran dan dia tidak sujud, dia sujud. نعم يجد له أن يسلت خلابا للفقهاء خلابا للفقهاء هذه السيدة كان ابن عمر يجد على غير وضوين كذا للأكثر أكثر من روى هذه الرواية يقول على غير وضوين في الرواية أخرى يعني كان ابن عمر يجد على وضوين بحج غير لكن أكثر الروايات على غير وضيب كذلك يعني نقل عن عمر بالسنة الصحية لا يزوي الرجل إلا وهو طاهر فيجمع بينه بأنه أراضي بقوله طاهر الطهارة الكبرى يعني ما يكون جنوب يعني لكن لو كان يعني طاهر بحيث أنه يعني ليس عليه جناول لكنه غير متوضي فهذا ممكن يقول هذا هو الجمع يعني وأراد البخاري احتياج لابن عمر بسجود المشركين والمشركون نجس إنما المشركون نجس والمشرك ليس له وضوء ليس له وضوء ليس له وضوء ولذلك يعني سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا وشاع هذا فدل على أن السجود بخلاف الركوع والقراعة في هذا الركوع يعني يقرأ ويركع ويربع ويزل سيدتين أقل شيء يعني يصلي رقعة واحدة هي الوتر أقل شيء عندنا في الإسلام في الصلاة هذه في خلاف السجود نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ورواه ابن الطهمان عن أيوب رواه ابن الطهمان عن أيوب أيوب الشقياني فلذلك يعني سجد الكل المسلمون المشركون الجن والإنس كل من حضر من الجن والانسي سواء كانوا أهل الإسلام أو أهل شرك سيد مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا سيد يعني عجاز إلهي كما هو يعني معروف يعني أهل أهل قبر يأتي إليهم الصحو في بعض المرات فيعترفون بالحقائق كما تعلمون من قصة إبراهيم عليه السلام فلما يعني جاء إلى أصنام القوم وألا تأكلون ثم أخذ فاسا فجز تلك الأصنام ووضع الفاس على رأس الكبير ولما جاء القوم قال من فعل هذا بآل من فعل هذا بآل فقالوا لهم يعني سمعنا فدا يذكرهم يقالوا له إبراهيم كأنهم لا يعرفونه وهذا من باب الاستحقار والتحكم إبراهيم من بلدهم وهذا كبير المشركين هو أبوه لا يعرفون إبراهيم سمعنا فدا يذكرهم يذكرهم يقالوا له إبراهيم يقالوا له إبراهيم هذا تهكم ماذا قالوا؟ قالوا باتوا على أيها الناس تعلهم يشهدون قال أنت فعلت هذا بأياتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا يمطقون هذه الليلة تتكلم لكن القوم ماذا؟ ماذا العاية؟ إن كانوا لا يمطقون فراجعوا إلى ابوزهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكزوا ثم نكزوا على ها متى فاضوا ها لم نحفظه ثم نكزوا على رؤوسهم لقد علمت هؤلاء لقد علمت هؤلاء ها ما بعد العجز لا ينطقون هؤلاء لا يتكلمون اوف لكم ولما تعبدون قف يعني الجماعة أول فاغوا وعلموا أن هذه العالية ما دام أنها لا تأكل وأنها لا تشرب وأنها لا تتكلم وأنها لا تدافع عن نفسها بحث عن إبراهيم فجعلهم تزادا لعلهم يرجعون يرجعون إلى عقونهم فماذا كان؟ كان يعني عادوا من الفطرة. ثم ثم انتكسوا ونجزوا على على ظهورهم لما أشربوا في قلوبهم من حب الكف واتربوا في قلوبهم العجلة العجلة بكفريهم. فوجب هذا. وهؤلاء لا يعودون من الكف. لكن ذات الساعة. ساعة. كما هو معلوم يعني الوليد المقيرة هذا المشرك الكبير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه بعد الحروض أن يترك هذه الدعوة وقرأ عليه صورة من القرآن ولما وصل ما أندرتكم ساعقة قال نشدك الله والرحم شكتك الله سألتك يعني بالله وسألتك بالرحمة التي بيننا وبينك يعني ألا تفعل هذه هذا استفاق يعني جاء بنفسه وجاءت إليه القطرة فأدرك و ووعية هذه تعب وحتى لما رجع لقربك ما تقول السير وجه بخلاف الوجه الذي ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قال به عن الشرك حتى قال إن هذا إلا سحر يُثَر إن هذا إلا قول البشر هكذا لكنه قال ليس هذا بالسحري وليس هذا بالشعري وليس هذا بالكهانة هذا لا لا لا لا القرآن أو هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يجيب هذا هذه شهادة على الكفر عندما يرون بعض الآيات فاينتبهون ويفيقون فيعودون إلى الفطر الأولى لكنهم ينتبهون كما قال الله سبحانه وتعالى حد عن الكافرين إذا دخلوا النار وقالوا وقال رب يرجعون رب يرجعون إلى أن يأملوا صالحا كما يقول القرآن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني ردوا لرجاء إلى ما كانوا عليه أولا مع رؤيتهم للنار وعذابهم في النار واشتراكهم ومناداتهم وإستقاذتهم لكنهم فطروا ودبلوا على أن لا يؤمنوا ولو رأوا كل آية نعم باب من قرأ سجادة ولم يسجد قال حدثنا سليمان بن داود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 قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها لماذا لم يسجد فيها يجوز يعني الإنسان الله يسجد في بعض المرات إن شاء كما جاء علينا حديث عمر رضي الله عنه أن الله لم يوجب علينا السجود إلا أن شاء ولأن التالي هنا الذي كان يقرأ في الآيات والصورة. هو زيد بن ثابت. فهو امام. فلو سجد القاري لأنه باعتبار امام للسامعين. سجد من معه. ان لم يجد لا يجد السامع. مثله في الصلاة. مثل الصلاة. فلو سجد الامام سجد الناس من ورائه. اذا لم يجد الامام تسجد إذا سجدت بطل صلاتك، لأن الإمام الذي تعدم به لم يجد فيها هذا هو -لا -لا -لا المعنى نعم باب سجدتي إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يهي عن أبي سلامة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ قرأ أذا السماء انشقّت... فسجد بها... فقلت يا أبا هريرة... ألم أرك تسجد؟ قال لا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم... سجدun... لم أسجد... يعني أسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم... حيث سجده... وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم.. لكن الملكي لا يرون السجود في النجم ولا في الانشقاق ولا في العلق... هذه لا يرونها... ولا يرون السجود... في الحج السيدة الثانية لا يرون سجودا كما مر علينا لا يرى الشافية السجود في صاط وجعلوها أنها من باب التوبة والشكر لأكل من عباس كما يأتي في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجدها كما سجد داود وكما يقول ابن عباس إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختدئ أمر أن يختدئ بهم وهذا فيما أمر يعني في فعله ففعل كما فعل داود وكذلك هذه سر الانشقاق مر علينا أكثر من الحديث وكتاب الصلاة أن أبا هرونة رضي الله عنه كان يجد فيها ويجد فيها أهل الإسلام خلافا للمالكية نعم Bab man sederi sujudil qari. و قال ابن مسعود لثمين بن حظلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا فيها. آه, ولو كان صغيرا مثل هذا. ما دام عنه يقرأ فإذا وصل سيده يقول له اسجد حتى نعتم بك لأنك أنت إمامنا فيها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمار رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته يزدحمون يعني, يعني لا يبحث الإنسان إلى مكان ساعة واسع حيث يعني يتوجه إلى القبلة ويسجد نعم باب ازدحم الناس jika qara al imam as sedah, kata hadisana bil Shuhr bin Adam, kata hadisana Ali bin Mushir, kata akhbaran Abuaidullah al Nafi' an bin Umar, kata, kata Nabi saw. Yakru as sedah ta, dan kami ada, fasyujdu dan asyujdu ma'hu, dan asdhimu hatta ma yajdu aha dunali jabhati mawiyan yasjudu alaihi. Nam. Bar man raa'an Allah azza wa jal, lim yujib asujudah. وَقِيلَ لِعْمُرَانَ بْنِ حُسَيْنِ الْرَجُلُ يَسْمَعُ سَجَدَةُ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قال ارايت لو قعدا لها كانه لا يوجبه عليه وقال سلمان ما لي هذا وقال عثمان رضي الله عنه انما سجدت على من استمعها وقال الزهري لا يسجد الى ايكن طاهرا فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل القبلة فان كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك وكان سعيد بن يزيد لا يسجد لسجود القاسي القاسي الذي يعلو الناس لكن إذا سجد وأنت تسمع له تسجد معه كما يأتي عمر رضي الله عنه كان يعظ الناس ويخطو الناس من الجمعة ونزل من المنبر وسجد وسجد الناس ولما كان الجمعة القادمة كذلك أتى على السيدة التي في النحل ولما تهيأ الناس للسجود لم يعني ينزل عمر وقال إن الله لم يوجب علينا السجود كما يعني هذا الحديث الرجل لزم السيدة ولم يجلسها غير لعمران ابن حسين. قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه يعني عليه يعني هكذا قيل لعمران ابن حسين يعني بحيث أنه لو لم يجد لا حرج عليه لا حرج عليه لماذا أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السيدة فمضى عمران ولم يجد معه إذ نادوا مصحيح يعني كانوا لا يرون السجود مع القاص القاص الذي يقص الحديث أو يعظ الناس أو يكلم الناس فلا يرون ذلك لكن لو سجد وسجد معه لا بأس من ذلك وكما قال سلمان الفارسي ما لهذا قدونا ما لهذا قدونا يعني مر سلمان على قوم قعود وقرأ السيدة فسجدوا فقيل له فغائ ليس لهذا قدونا يعني هنا ممكن نتعلم أو لكن لا مانع الحدث الذي مرّت الآن الناس يقولون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القارئ ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا ما جاءوا إلى السيدة أو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فإذا ما جاء السيدة سجد وسجد الناس حتى ولو كان قاص او واع أو مجبر ذلك لكنها ليست على باب الوجوب وقال عثمان إنما السيدة على من استمعها الذي يستمع السيدة عليه أن يزجد وذكر ظهره لا يزجد إلا أن يكون طاهرا هذا لا يدل على عدم الوجود له السيدة غير طاهر لأن المدعى المدعى عليه يقول حلق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة هذا المدعي وليس المدعي عليه المدعي يقول يعني البخاري كأنه علق فعل السجود من القار والسامع يعني لما قرأ على شرط وهو وجود الطهارة من أول يعني لكن له ليس هذا بلازم فحيده يوجد الشرط قاسم لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك لأن هذا دليل النبى والواجب لا يودع على الدابة في العم الواجب لا يودع على الدابة في العم ولو كان هذا واجبا لا لزمة السجود بالطهارة الكاملة ولذلك ليس واجبا الوضوء والطهارة لكن يعني يستحب يستحب نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريه أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليك عن أثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة ابن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر يعني حدث عما حضر ربيعة من عمر Amahaz al Rabi'at bin Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu qara ayat al Jum'ah ala al Minbari b surat al Nahli hatta ida jaa sajada nazzala fasajada wasajada nasu hatta ida kana al Jum'ah al Qabila qara biha hatta ida jaa sajadaqal ya yuhan nas فمن سجد فقد اصاب و من لم يسجد فلا اسم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه و زاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الله لم يفرد السجود الا ان شاء الا ان شاء واضح لم يجب لا السجود الامر ليس على على الوجوب انما هو على الند استحباب نعم باب من قرأ السجدة في الصلاة Kata hadisan Mu'atmir. Kata saya mendengar Abu. Kata hadisan Bakkun dari Abu Rafi. Kata saya shalat bersama dia di al-Atmah. Fakarai, jika langit berputus asa, maka saya sujud. Saya berkata, apa ini? Kata dia, saya sujud di bawah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya tidak pernah sujud di sana sampai saya melihatnya. Bab, قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة التي فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجده أحد مكان لموطن جبهته ما هي مكان لموطئ جبهته قال وزاد الإمام مسلم رحمه الله بصححه في غير وقت الصلاة يعني السجود هذا في غير وقت الصلاة فلذلك يعني وهذا سيود النجم مكانه بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وزاد فيه حتى سيه الرجل على ظاهر الرجل هذا في رواية الطبراني يعني بعضهم سجد على بعض على ظهر والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد وليس هذا على سبيل المبالغة لأن الرايو ذكر الذي لم يجد واحدا هو عمية ابن خلب ربع ترابا يعني أنه سجد لكن ربع تراب الى, الى, إلى جبهته وليس هذا على سبيل المبالقة كما قال الحافظ رحمه الله ولجالك كما يعني وأيضا رواه الطبراني أيضا من رواية المثور المخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السيدة فيسجد وما يستطيع بعضهما أن يسجد من الزحام حتى قدم رواساء أهل مكة وكانوا في الطائب فرجعوهم يعني رجعوهم عن الإسلام واستدل به البخاري على السجود لسجود القاري كما مضى وعلى الازدحام يعني القاري إذا سجد يجد معه الناس وحتى لو كان في ذلك المكان ازدحام سجد ولو ولو على ظهر أخيه هذا آخر كتاب سجود القرآن نعم أنهينا كتاب سجد القرآن والآن نفتح باب النقاش عندكم النقاش يعني؟ نعم نخليه اليوم الليل نعم نستمر ها؟ أي نذهب. نعم. في محاضر اليوم؟ اليوم؟ اليوم عامة. طيب. طيب. قال هل هل سننأثر لبعدين؟ طيب نقرأ. قال المن بخاري بسم الله الرحمن الرحيم أبواب تقصير الصلاة. أو كتاب تقصير الصلاة في بعض المشكلة. Auk kita taksiir salah. Bab majaa fit taksiir, wakam yuki mu hatta yaksur. Qala hadsana Musa bin Ismail. Qala hadsana Abu Gawana an Aasim, wahusin an Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Maka alaqam Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tiga puluh sembilan yaksur. Fana'hnul idha safarnah tiga puluh sembilan qosurna, qosorna, wa in zidana atmamna. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا, عب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي رقعتين رقعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا ما جاء بالتقصير يعني قصر الصلاة ما عدا الفجر والمغرب هذه ليس فيها قصر كم يقيم حتى يغصروا الإقامة قال هذا يعني من الترجم الذي فيها كالم تراجم البخاري لأن الإقامة ليس السبب للقصر وليس القصر غاية للإقامة قال هكذا يقول هكذا قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياء بالقصر يعني المقصودة بهذا القصر يعني يحاصره كم يقيم مقصر يعني يقصر الصلاة وغير المراد كم يقصره حتى يقيم أي حتى يسمى مقيما وبذلك انقلب الله بذلك أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يخسر وقيل فاليقيم هو المسافر والمراد اقامته في بلد ما غايتها الذي إذا حصلت يخسر هذا الخلاف الفقهي والخلاف الذي ذكره الشرح ولأن الحديث في الرواية الأولى تسعة عشر يوما وفي الرواية الأخرى عشرا لكن المبؤوم يعني من كلام أهل التحقيق ليس هناك بابط معين بالنبي المسافر بحيث لو أنه أقام عشرا أو عشرين يوما كما فهم ابن عباس وينزدنا أتممنا يعني إذا زاد على التسعة عشر يعني يقصل إلى تسعة عشر بهذا لا يقول الفقهاء لا بهذا ولا بهذا حتى الذين قالوا إذا أقام أربعة أيام أراد أن يقيم أربعة أيام أو أراد أن يقيم خمسة أيام مفهوم كلام البخار وكلامهم هذا معناه لو أراد أن يقيم عشرين يوما أو عشرين يوم وليلة على كلام عباس يخسر إلى تسعة عشر فإذا جاز العشرين أتم هذا لا يقول به الفقهاء لا يقول به الفقهاء الفقهاء يقولون متى ما أراد إقامة أربعة أيام لزمه من سحدي أن يتم الصلاة هذا إذا نظرنا إليه برواية أنس هذه لأن الإقامة كانت يعني معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لأنه حج وبالتأكيد يعني هم عرادي عن يفرقوا بين مكة ومنان ومجدلبة وعرب الأجنى باعتباره بلد واحد هي باعتباره بلد واحد لا لكن بالتأكيد أنه مكز في مكة أربعة أيام فلم يقصر الصلاة وهو يعلم علم اليقين أنه سيمكن هذا العدد هؤلاء الشابعي والمالكيين ومعهم عندهم إذا هو يعتقد أنه يجد أربعة أيام يجب عليه على الاتمام من أول صلاة وهذا لا يظهر من ظواهر النصوص. إذن ما نظمه هذه النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا لا يتم في ص في تبري إطلاقا عشرا أو عشرين أو شهرا كما ذهب إلى تبوك لم يخسر لم يتم وإنما كان يخسر الصلاة حتى أبي بدر على الطيب كان يعلم بأنه لم يكد يغبزم العشرة أيام، مع ذلك لم يتم لم يتم لأنه الحصن الحصن الذي كان عند على الطيب معلوم، وقديم الفتوحات الإسلامية لما يأتوا إلى بلد يعلمون علم اليقين ربما هذا شهراً كاملاً لا يستطيعون أن يفتحوا هذا البلد. وبالتأكيد أنهم أنهم هذه الإقامة حتى يرتعوا البلد ما أتموا ما أتموا ربما يعني يحتجه الشابعي لمذابه وبالتالي للمالكية بحديث آخر سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يمكث بعدما يصدر من مينا أكثر من ثلاثة ليالي فقالوا أو قال لو مقز أربعا لكان مقيما ومن أهل البلد هذا نص لا يحتاج إلى تعليم وكثير من الفقهاء أو منهم من يرى يعني أهل مكة هل يخسرونها بمينن أو لا يخسرون من هم من يرى أن لا يخسر يعني الصلاة باعتبار أن من من, من الله من مكة ولجالك يعني اختلفوا حتى في قصر الصلاة في مينن أو في عرفات أو في المزدل هل هي كانت للنسك أو للسبر لو كانت للسبر لأنها بجماعات من أهل مكة وربما جماعات من أهل مناً وربما جماعات من أهل عرفة فيقول يقول من كان من أهل مناً وصلى في لا بد أن يتم من كان من أهل عرفة أصحاب البيوتات والخيم لا بد أن يتم لكنه لا يوجد نص في هذا العمر ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يقطنون ويسكنون هذه البلد لابد أن يتمه هذا هو على التبرعات أو المسائل في والاحتياجات فيكون الأمر على عصنه وهم يقولون يعني حتى الحنفي عندهم يعني لا يخسر الذي يذهب إلى مكة لا يخسر لا في المزلبة ولا في عربة ولا في منا ولا في أي مكان من هذه الأمكانة لأنه ليس بسفر لكن المالكية كانوا يعني ربما أعدا في التعريف في هذه المسألة أن هذا ليس بسفر ولكنه قصر للنسق قصر للنسق وليس قصر للسفر هذا لعله العودة في هذه المسألة نحمله على هذا لأن الجميع قصروا الصلاة ولا عبرته يعني لما ذهب ليلى الحنفية وقدير منهم رأيناهم يعني في في مينه وفي هذه المناطق لا يقصون الصلاة متمسكون يعني بمذهبهم ذهبهم سبحان الله يعني تعصب أعمى تعصب يعني ما يرى المسلم أوضح من هذا معه ظهور الناس ظهور الدليل ظهور البرعان ثلاثة الجميع خلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقل أن أحد من أهل البلد الحرام قد أتم الصلاة فهذه المشكلة مشكلة التعصب المذهبي. فلو حمل أنفسهم على ما حمل عليه مالك أو المالكية على أن هذا صبر هذا يعني قصر نشك نخرج من هذا الماذك فلذلك لا يوجد تحديد لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة ولا عشرين ولا أكثر من ذلك على مسألة أنه وصل هذا الحد يكون حكمه حكم المقيمين نعم إذا لا لا نأخذ هذا هذا استدلال القصي الصلاة ليس فيه دليل لا يعني يقصه أنت ما في عندك علم كيف إنه ليس دليلا على القصي لا أيضا Jadiana, 19. Tidak, tidak, tidak. Dari, dari, dari. Dari, dari, dari. Dari, dari, dari. Kata hadisnya Musaddad. Kata hadisnya Yahya dari Ubayid Allah. Kata, akhbar Nafiah dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata, Sallitulah dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam bimana rukyatani wa bi bakr dan Umar dan Utsman sdran dari imaratnya, lalu aku selesaikan. Kata hadisnya Abu Walid. Kata hadisnya Syuubah. Kata, Anba'ana Abu Isaq. Kata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam aman apa yang dia katakan. Kata hadisanak Utabah. Kata hadisanabul Wahid. Anil Agmas. Kata hadisanabrahim. Kata saya mendengar Abdullah Rahman bin Yazid. Kata saya mendengar Abdullah Rahman bin Yazid. Kata Rasulullah SAW. Biminan empat rakaat. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata itu. Kata وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمن الرقعتين وصليت مع أمار بن الخطاب رضي الله عنه بمن الرقعتين فليت حظي من أربع ركعات رقعتان متقبلتان استرجع بمعنى قابة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَيْعُونَ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن آمن ما كما قالت الرواية آمن يعني في شد الأمن لأنه غلب ومكة لأهل مكة لأهل, لأهل الإسلام فلذلك آمن ما كان بمنا ركعتين يعني صلى بمنا ركعتين ليس صلاة خوف وإنما هو في غاية الأمر فلذلك كما ذكر الشارع باوى الصلاة بمينان وذكر الأحاديث قال يعني لم يفصل هو تصل لإمام المخاري برواية هذه الأحاديث قال يعني لم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها واختلف السلف المقيم بمينان هل يقصر أو يتم أو يتم يعني ليس فيها حديث <تصفيق> ومن هم السلف هل السلف كله يعني ينجمع في مالك وابي حنيفة لا وذكر هنا أن القصر بها للسفر حول النسك واختار الثاني يعني هذا مالك قال هل هو عن للسفر أو للقصر اختار الثاني مالك وتعقبه الطحاة بأنه لو كان كذلك لكان أهل يتمون ولا قائل بذلك إنما هو للنسك ولذلك أهل ميناء يتمون هذا هو الرائح وقال بعض المالكية لو لم يجد لأهل مكة القصر منا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا وليس بين مكة وميناء مسابة قصر كيلو أو اثنان كيلو أو ثلاثة كيلو أو أن البيوت متصلة باسية ملعان البيوت متصلة هل هل أهل مكة يتمون لا لقائنا بهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما قلناه أولا هو الأصح وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني أنكر على عثمان الإتمام بمنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة وكان عثمان في أول إمارتي يخصر الصلاة فأتم لا يعذر من العذار أو لا يعلّم من العلل. هذا استرجع ابن مسعود وقال إن لله وإنا إليه راجعون. وليس هذا بحج. فليتحظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. يكفينا هاتان الركعتان. ليس هذا. هو أتم باعتبار أن هذا الخليفة، باعتبار أن هذا الخليفة صحيح أن هذا من الواجبات، واجبات النسب في مين؟ لكن إذا كان الخليفة أتم صحن، يعني صحن اتمام مع الكراه، مع مخالبة الأولى والأفضل والأحسن والأحرى يا أخري، نعم. ليس من من من السنة دخوله في راشدين القص؟ ما فعله أوسمن ليس ما وفق عليه أن خلفاء رشدون هل كل الخلفاء رشدون؟ ثم أنه هذا معارض لنص الخلفاء رشدون لما لا يكون في الباب نص ويكتهد الخلفاء رشدون يكون هذا سنة لكن وجود النص مع مقابله الصحابه لهذا الراشد عمله هذا او فعله هذا لا يدل على السنه انما يدل على عدم الصواب في هذه المساله نعم نقطه فين اور سؤال ذاك